بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أول حاجة النهاردة هو الاجتماع الأولاني في الاجتماعات التنفيذية لمشروع ربضان قرب يالن قرب بإيجود التالي أول حاجة نحب نبدأ بيها الاجتماع بتاعنا الأولاني إن شاء الله إن نحن نفكر بعض بتجديد النية وإخلاص العمل لله لإن ما فيش عمل ربنا بيتقبله سبحانه وتعالى إلا إذا كان خالصا مواجه الكريم ثاني حاجة ان احنا احنا اكيد هدافنا كلنا من العمال اللي بنعملها ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل هذا العمل وزي ما سيدنا عبدالله بن عاموض كان بيقول ان لو ربنا تقبل مننا سجدة واحدة سجاة لله ما كانش يحب يعيش في النبي يوم واحد فتخيل لو ربنا تقبل مننا مقطع واحد او تقبل مننا حلقة واحدة او تقبل مننا عمل واحد هظن يكون ان شاء الله في خير كبير ان شاء الله فنحاول قدر ان كان لعل اي اي اي بعضنا يكون مثلا نيتوم الصافية أو كده فيعني بالنية الصافية لبعضنا تجبر نقص بعض الأخر إن شاء الله ونسألكم إن شاء الله جميعا من الصالح <تصفيق> نبدأ النهار دا إن شاء الله محبوظة هنبدأ إن شاء الله نكون فرق العمل ورش عمل لكل لكل مهم من مهمتنا أنا بس في طبعا بعض الحضور الكرام ما كانوش حاضرين بارح في الاجتماع التمهيدي فنشرح بشكل عام فكرة علشان برضك اللي ما حضر شوي اسمع التسجيل يبقى فاهم حاب نتكلم عن إيه احنا كنا عملنا السنة اللي فاته بفضل الله سبحانه وتعالى مشروع رمضان قرب يالون القرب الجوز الاولاني المشروع كان يتكون من ستين يوم كل يوم بتناقش فكرة معينة كان الهدف الرئيسي من رمضان قرب يالون القرب واحد اصلاح العبادات ثقها وقلبا اصلاح العبادات ثقها وقلبا اتكلمنا عن كل العبادات العامة في رمضان وزي ان الناس تستحضر قلبها في هذه العبادة وتم عمل مقاطع مطافع بستين حلقة كل حلقة من عشرين إلى ثلاثين دقيقة تقريبا وبالفضل الله سبحانه وتعالى تم عرضها في العام الماضي الثانياتي ان شاء الله المشروع بتاعنا هيكون عبارة عن 20 مقطع في المقطع من 5 إلى 7 دقايق هيتناولوا أهم الأفكار اللي احنا تناولناها الثاني اللي فاتت ولكن بشكل اه اه دعائي تسويقي كويس بحيث نوصل لفئات تانية ما قدرناش نوصل لها الثاني اللي فاتت فئات ربما ما تسمعش منك 20 دقيقة لكن لو انت عرفتلها للخمس دقيقة أو السبعة دقيقة تسمعها بشكل كويس وتستفيد بها بشكل في كويس فيعتبر المشروع دوت هو ال ال الكمالة او ال ال جبر النقص اللي حصل السنة اللي فاتت في ان المشروع كان كان وقته كبير ومجدود كبيره في ان مشروع ومجدود قليلة ووقته قليل ومكثف وبالتالي ان شاء الله يوصل لأكبر فئة ممكن تفهم؟ ده بشكل عام الفكرة اللي احنا عايزين نعملها السنة دي طيب احنا دلوقتي حطينا لنفسنا خطة تنفيذية نشتغلت عليها الخطة التنفيذية هي ان احنا اول حاجة بس لان نبقى مع بعض كده الناس اللي قاعدة في حاضرة معنا كده دكتور رقم اثنين او تلاتة حاجة بس نتأكد الناس كلها حاضرة ومركزه ان الشغل اللي جاء كله عملي فلو حد مش يعني مش مركز يبقى ايه نجيبه على طول طيب كده تمام الناس كده كلها فضح صحة الحمد لله طيب اه الشغل اللي, اللي بقى اللي هنعمله السنية دي ايه قسمنا الشغل لتلات مراحل تمام المرحلة أولية اللي هي محل كلامنا النهاردة طبعا إن شاء الله يكون في قسم خاص بالمشروع على مدونة إن شاء الله هنحط في التفاصيل والوالثلاث مراحل والحاجات دي كلها بس عشان بس إحنا مركزين في كلامنا وعشان الوقت ما يسرقناش في ثلاث مراحل عامةً مرحلة قبل التنفيذ ومرحلة أثناء التنفيذ ومرحلة وقت يعني أثناء الاعداد ومرحلة أثناء التنفيذ بمعنى آخر أنا قبل ما صور المقطع دي هعمل شغل قبلها وأنا أثناء التصوير هبدأ أجاهز نفسي للشغل اللي هنفذه وقت عرض هذه المقاطع في شغل اثنين بتعمل ده باختصار النهاردة كلامنا عن المرحلة اللي قبل التنفيذ قبل التنفيذ قسمناها برضه لثلاث حاجات الحاجة الأولنية أنا هعمل مقاطع المقاطع دي هتكون مركزة جدا من خمس لسبع دقايق وبالتالي فأنا محتاج الكلام فيها يكون تشويقي يكون مركز يكون بيطلع بنتيجة يعني مش مجرد ان انا هديله خمس دقيق سخنين وخلاص وهو يخرج من المقطع ما استفادش حاجة لا انا رازم في المقطع يكون فيه توجيه وحلول ايجابية للمشكلة اللي احب ناقشها او واجب عملي للعباد اللي احب نتكلم عليه تمام يبدأ اول جزء اللي هو اعداد الاسكريبتات الدعوية الجزء الثاني اللي هنعمله في المرحلة الاولية ان شاء الله احنا عملنا السنة لفلسة ستين مقطع ولكن ربما ما كانش معانا وقت كافي للإعداد الجيد للمقاطع ديت زي ما عملنا سنادي مثلاً نحن بنعمل سكريبتات وبنعمل الكلام مكتوب وبتاع فكان الدعاء برضه بعضهم الضغط شوي في الوقت ما تكتع بزاروا فهو كان أعطى المقطع مكانه، حاجات حصلت في التنفيذ كثيرة، فربنا ما أسعفناش الوقت كدعاء أو حتى كإدارة للمشروع إن احنا نراجع الأحاديث اللي كانت موجودة في المشروع دوت، فخرج بعض الأحاديث الضعيفة للأسف خرجت في المقاطع دي. وطبعا من باب الامانة ما ينفعش ان احنا نعرض المشروع الثانية دي بردك مرة ثانية وفي خلال وجود هذه الاحاديث الضعيفة اللي كانت موجودة ثانية لفترة فهنعمل مراجعة علمية هدفها حاجتين الاحاديث الضعيفة نخرجها ونشيلها لو في اي خطأ حدث انا اظن انه ما حصلش يعني بس لو فرضا حصل خطأ في قراءة الايات بنسيان حاجة او كده فيتم بردك يدركه في المنتاج ان شاء الله ده بالنسبة لمراجعة علمية طيب بردك نفس الكلام حصل في المونتاج بتوع المونتاج أول مرة كنا نعمل مشروع بهذا الشكل ستين مقطع في حاجة اسمها فصل كروما والخلفية تتغير ويتحط خلفية تانية في بعض المقاطع كان فيه كلام بيتكتب على زي مثلا حلقة الأسرة المسلمة في رمضان تأتي بتوع أسلام كان الكلام الباوربوينت اللي شغال بيتعرض مع كلام الشيخ الكلام ده كمونتاج عندنا في الموقع ما حصلش قبل كده وبالتالي ربما حصل بعض اللي بنسمع تقريب بقى تفوهات في في المونتاج اللي خرجت بعض المقاطع بشكل مش كويس مثلا يعني اقول مثلا حاجة ان انا فكرها قوي ترتيح احد المقاطع ما تقصش اول الدرس فكان صوت اخونا المصور 1 3 2 1 ابدا ماشي كانت موجودة في الاول المقطع واتعرض كده على اليوتيوب واتعرض كده على الغرفه واتعرض كده في كل حته تمام فبالتالي بردك ما ينفعش ان احنا نعرض المقاطع دي والسنادي نفس المنظر فهنعمل حاجة اسمها مراجعة المونتاج يعني ايه مراجعة المونتاج يعني هنشوف اي خطأ في المونتاج ونخرجها تمام دي الات حاجات اللي هنعملها في المرحلة الاولينية بشكل عام مدة المرحلة الاولينية 10 تيام من النهاردة من البكرة قصدي 18.2.28.2 مفهود نكون خلصنا المرحلة الاولينية معانا في ادنى حاجتين معانا في ادنى سكريتات لعشرين مقطع موجودين جاهزين للتصو ملف عن الستين لقاء التوانسين اللي فاتت معروف ايه اللقاءات اللي فيها اخطاء عشان نسلمها لبتالي المونتاج يزبطوها لنا علشان واحد اربعة لما نبدأ نعرض او تمانية اربعة لما نبدأ نعرض ان شاء الله يكون المقاطع القديمة باقي متضبطة تمام الحمد لله والمقاطع الجيدة ان شاء الله خلص تصوير بتاعها وجهز للعرض ان شاء الله تمام دي الفكرة اللي احنا هنشتغل عليها اي استفسار في هذه النقطة نتفضل نطرحه عشان نبدأ بقى نمسك واحده بوحده ونشوف الفرق ونشرح لها هتعمل ايه بالظبط وايه المراحل اللي هتعملها والخطوات اللي هتعملها عشان يبداوا التنفيذ باذن الله انا منتظر لو في أي استفسار خاص في الفكره العامة اللي احنا قلناها أو في الخطه المرحله الاولانيه للتنفيذ بتاعت اقرب اتفضلوا بكتابتها دلوقتي لا آآ آآ نقطه نقطه هو طبعا برنامج اقرب السنه اللي فاتت كان ليه تمام ولكن حكاية النشيد دي احنا الساعة لفات عملنا فيها مجهود جامد جدا وفعلا سجلنا نشيد ولكن الاسف الموضوع محتاج حد متخصص فيه تمام وبالتالي احنا لما خرجنا النشيد في الاخر خرج بشكل غير قابل للنشف يعني النشيد خلص واتسجل واتعملها النشف الثواتية وفي الاخر ما نشر لانه غير قابل للنشف تمام فموضوع النشيد دي صعبة شوية يعني مش متوفر معاه دلوقتي اللي يعمل النشيط بشكل محترف يناسب المشروع ربما لو ربنا رزقنا حد دي كده نعرف نعمله بس حالياً مش ممكن طيب في خم... في قالوا ما فيش التفسار 5 قالوا ما فيش التفسار 1 استفسار بقيت الناس لا مراجعة المونتاج مش محتاج أي برامج منتاج خالص انت فقط بتشوف البرنامج بتشوف الحلقة وبتقول لي مثلا في الثانية هنشرح بالتفصيل بتقول لي مثلا في, في الدقيقة واحد وخمص شر ثانية الشيخ كح مثلا كحها مثلا وسكت والحديد ما مطلع ما قطعتش في المونتاج مثلا يعني مش تعملت حاجة بيدك لا انت, انت هتقول لي بس مطلوب ايه وكتبال المونتاج هو ما اللي يشتغل في جيهه هم لا مش مش احنا, مش احنا اللي هنعملها برضا اللي منتج الحاجات السنية اللي فاتت معان نسخة الاصلية من المادة فبالتالي لو في حاجة فيها مشكلة هيرجع النسخة الاصلية وهيضبط عليها تمام؟ فطبعا مش متاح لأي حد معانا في في الموقع النسخة الاصلية والحلقة النسخة الاصلية مثلا اربعة جيجا او خمسة جيجا فانها تتواصل حتى لحد بها عشان يشتغل عليها تبقى صعبة جدا مش فاهم هي يعني كان برنامج ازاي حضرتك الكلمة دلوقتي كفريق عمل ولا ك... كموقع ده في رمضان برنامج تدبر برنامج مش قاية ده في رمضان قبل رمضان احنا عندنا ربط من الاربين الاربين الاربين اللي هو عشرين مقطع وعندنا ان شاء الله دورة في تدبر القرآن هتكون لمدة عشر فيه ده بالنسبة للشغل قبل رمضان زيت طبعا عرض برمضان قرب جوز القوانين 16 سنة لفتنة طيب احنا دلوقتي ريت بس لو في حد من الناس اللي حاضر معانا في حد هو رشحه للدخول معانا في الـ في, الـ في في الشغل بتاعنا او هو عارف حد ما دخلش يعني مثلا الأخت رجال حب الرحمن مش موجودة الأخت سهير بنت فلسطين مش موجودة دول وجودهم مهم جدا الأخت كريمة بركاتة مش موجودة بقية الأسماع بردك هنجدين الأسماع دي كلها دي حضر الوقتي لو حد يعرف جيبوه لنا بس من على الفيسر أو من اي حتة الأخت مشروع مستزمة الأخت محبة لقاء الله الأخت المصحيب الأخت جوائرية ناهد علي أم الخليفة أمت الله راجعة السادات حتى ما مات روعة القرآن عطر الفجر أمت الرحيم رسولي أند العالمين أبو الزهير وائل المعالي كلها ابو زهيره والمعالي كل هذه الأسماء مش معانا تمام ماشي خلاص اللي مش اللي مش قادر يخش بس انا عايز بس اهم اهم ناس تكون موجوده رجال حب الرحمن شباب بنت فلسطين و شباب بنت فلسطين وكريمه بركات انا مش عارف حالي بتقولي راجين انت بقى بطيء نحل مشكله اختكم حياتي دي خاصة بي بالظبط هسا بدورة رابط نقرأ براوك عرب العزة انا مش فاهم ما معرفش مش بالتوقع انا حياتي ايه بصلاحكم ما عنديش علم بيها بك طيب نتوكل على الله نبدأ بقى الكلام التنفيذي الخاص بالمراحل واحدة بوحدة بإذن الله المرحلة الاولية هي مرحلة اعداد السكريبتات الدعوية خلاص هنشتغل فيها زدايب طب انا ما عنديش خبره في عمل سكريبتات دعويه ما عملتش سكريبتات دعائيه قبل كده اكيد اغلبها ما عملتش ابلكياس سكريبتات دعويه تمام طب هشتغل فيها ازاي احنا عملنا انا بسلام عملت نموذج النموذج ده ان شاء الله هطرحه على مجموعه السكريبتات لما نعمل ان شاء الله لوحدهم مجموعه لوهم لوحدهم ان شاء الله فعملنا خطه عمل خطه عمل أنا مثلا عندي مثلا وليكن مقطع اسمه عمر جديد للدكتور حازم شومعي بيتكلم عن ايه المقطع ده لحظة ستجيب لكم المختصر بتاع المقطع انت مثلا هتستلم مثلا المقطع بالمنظر ده هيسلمك مثلا حاجة زي كده ويقول لك اعمل لي اعمل لي سكريبت لهذه الأفكار خلاص اللي هي مثلا عمر جديد في ناس بتعتبر لما يصلها حادثة وربنا انقيها منها ويتقال لها ان لك عمر جديد طالما ما تخليش تكون فرصتك يكون من ربنا واتخاذ قرارات جديدة وكانه يكتب لك عمر جديد عشان ما يجي شويه يتقال لك طول في رب رجوعه وما تعرفش تاني ليه ما تخرجش من رمضان السنة دي وكاني كتاب لك عمر جديد رمضان مش غاية مش هو نهايه دي مجرد بدايه علاقتك بربنا خد قرارات توبه من الان ما فيش عصا صحيه تخليك تستوب رمضان طبعا ده طريقة الجنة لازم تستغلوا كويس دي دي فكرة المقطع انت بقى هتعمل لها هتقسمها كذا حاجات هتعمل مقدمة تشويقيه اللي هي مثلا كده العمر عم جديد مثلا تخش مثلا بقصه واحد حصل واعتبر منها وبعد كده مثلا كان العمر جديد وتاب ومش عارفين طب احنا لازم يحصل مصايب في حياتنا يحصل كذا في حياتنا عشان نتوب الحاجات دي وتخش بعد كده على الموضوع نفسه بقى اللي هو طب انا ليه اللي خليني اخد اخد قرار بان انا اتوب لربنا او اتغير في رمضان عشان رمضان كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا وانك لازم تستغله وكلام ده و... طب أنا عاملين من دلوقتي ابدأ بقى من دلوقتي استعدم يجي في وقت في رمضان فجأة كده نفسك تبت ربنا وبيت من عباد المستAKE لا لازم من دلوقتي تبدأ تستعد كويس تمام يبقى في مقدمة في موضوع في ايه في ختمات وجهية أو تشكيلية طيب هجيب الكلام ده منين انا ما عنديش كلام ده انا ما عنديش كلام ده هجيبه منين تمام عندنا للكلام ده مصدرين المصدر الأولاني ولياكن مثلاً دكتور محمد الغليز مس هو عفود يعمل مقطع اسمه صوم بقلبك او اسمه أحسن رمضان أو أحسن صيام خلاص هتشوف دروس دكتور محمد الغليز اللي هو عملها بنفسه هو نفسه عمل حاجات زي كده كتيرة بكتير هتجيب مثلاً هو كعمل مقطع كعمل درس اسمه أحسن رمضان كان في سلسلة كان اسمها أحسن صيام أحسن ربط الحاجات زي كده كان فايز دروس منها درس اسمه أحسن صيام هتجيب الدرس ده وصنعه وتخرج الأفكار منه وتحطها في وتحطها في سكريبت وتظبطها تمام ناخد مثال تاني مع بعض اداره الوقت الإيمانية مثلا الدكتور ايه فكتور ايه فكتور ايه مثلا ما عملش مقاطع ولا عامل دروس ولا في تسجيلات لي خالص موجوده طب انا هعمل له ايه انا هشرح لك اقول لك مثلا دكتور محمد شيخ السنه اللي فاتت عمل مقطع اسمه اداره الوقت الايمانيه خلاص هتجيب الحاجات الفكره الرئيسيه في المقطع ده اللي هم تقسيم لاربع حاجات المهم وعاجل وهم وغير عاجل وغير مهم وغير هام وعاجل وغير هام وغير عاجل تمام وتحطها تبني تكتبني يعاتبني عليها وتجيب بقى كلام عن اهميه نال وقت في اهميه تظبط وقتك في رمضان وليه تظبط وقتك في رمضان عشان ما يضيعش منك واللي هو ان اللحظه في رمضان ما تتعوضش تمام بس هي الفكره كلها نضرب مثلا مثال اخير مع بعض عشان يبقى احنا ايه يبقى احنا خلصنا افكار دي. في مثلا لقاء اسمه ارفع ايدك بتاع الدكتور غريب رمضان بتاع الدعاء الدكتور غريب كان عامل الثاني لفادث مقطع عن الدعاء نص ساعة هتجيب منه اهم الافكار طبعا ما كانش فيه مقدمة تشقية للمقطع فهتحاول تشوف اي مقدمة تشقية من اي درس للدعاء تاني او اي مقطع للدعاء تاني وتحطها مع الافكار الرأسية بتاع الدكس للدعاء والتشكيل النهائي اللي هو لو رفعت ايدك هترجع بايه لما تلات حاجات بتوع الاستجابه الدعوة او او تكفر عنها من سيئات او يرفع يرفع عنها البلاء او تاخد بيها حسنات يوم القيامه خلاص دي فكره المهاره الاسكرت الدعويه هيتعمل بشكل جلس عمل يعني مثلا كل واحد فينا الاول هياخد اربع خمس مقاطع هيشتغل عليهم تمام هيجهز مثلا صفحه او صفحتين هنقعد بعد كده مع بعض وكل واحد ده يحط يعني ده اول يوم في يوم كامل مثلا كل واحد ياخد اربع مقاطع يجهزهم بعد كده ثاني يوم نقض مع بعض بقى كل واحد يقول فكيته او كل نحط في الموضوع مثلا الافكار وكل واحد يخش يضيف ويزبط يعمل مخادمة تشوقيه مثلا يقول فكرة واجب عملي وهكذا بحيث في ثالث يوم نبدأ ينسأ كل حابة ينسأ المخادرة تعده خلاص ويزبط في النهائي وفي اليوم الرابع نراجع مراجعة نهائية ونخرج المنتج بتاعنا ان شاء الله ده بالنسبة للسكريبتات بفوت السكريبتات معانا فيها امال اقصى معانا فيها جوتو الله معانا فائد وطرح اثناء اتمنى الاختة تصرمت الصور لو, لو يناسبها تخش معانا تخش معانا وفي ناس بقى ما مدخلتش في ناس تانية من الاخوات اللي تم ترشيحهم زي مشروع ملتزمة زي كلمة بركات زي محبة تلقاء الله زي ام صحيف دول ما دخلوش معانا لأثناء ماشي طبعا هيتم ارسال تسجيل ليهم وهنتوصل بقى بعد كيه عن المنتدى وفي الاجتماعات التنفيذية الخاصة بكل فائد تمام الناس اللي حاضرة معانا من الأخوات اعمال اقصى بوته الله دكتور حسناء ولو صامده هتخش معانا ان شاء الله المفروض بقى كل واحد كل مشرف هيدي الناس اللي رشحها عشان يدخلوا القسم ان شاء الله ان القسم يبقى لي فورد مفروض ان شاء الله ان هو بيتعمل دلوقتي واول ما يتعامل هنحط حاجه فيه باذن الله طيب لو اخت صامده صور وقتي يسمح تخشي معانا في في الدعوية الدعويه بهاي حد من الناس اللي, اللي اسمها موجود في السكرتاريه الدعويه عند باستفسار خاص بيه الفكرة ماشي واضح عليهم تمام طيب الحمد لله كويسة. دي اصعب حاجة اصلا في الموضوع الباقي ان شاء الله امرو سهل طلما الناس كلها امرو راح مره... اضح عندها بحاجة فويس اجد طيب اه... احنا عملنا قائد لكل فريق عملنا قائد لكل فريق القائد ده ده ده للفريق وظيفته ان هو مثلا هي... هي... هيوزع دروس ع الناس لو انا وزعتهاش هيوزعها هو ع الناس وهيبدأ يتبعهم مثلا ممكن تعملوا مثلا ورشة عمل مع بعض ما يغمى كم موجود خلاص انا انا دوين انتهى دخلوك خاص في بعض ممكن تعملوا مثلا ورشة الاربع خمس ست دول مع بعض بالتواصل المستمر كل واحد طول أفكارها وطول اراءها بحيث يسلمونه منتج نهائي تمام فاا هادي وظيفة بقى انه يوزع الشغل ويسلم منهم الشغل لو في استفسار او في اي حاجة يتواصل معانا بحيث ان احنا نفهم الوضع بالمجيء طيب كده خلصنا اول مجموعة مجموعة السكريبتات الدعوات إن شاء الله وبغية الأخوات يسلموا التسجيل وإذا فيه عدوهم مستصار يكتبوه على المنتدى ان شاء الله نجواب عليه ندخل في المجموعة الثانية المجموعة الثانية مفروض انها مجموعة مراجعة المنتاج مجموعة مراجعة المنتاج صح كده تمام تمام مفروض قائد المجموعة الأخت سهير بنت فلسطين وأعضاء المجموعة مناية وصلها كرب جوائرية ناهد علي أم الخليفة أمت الله راجعت السبات حتى مات. رواية القرآن أعطر الفجر ونزود معهم الأختي الرجائي للأطوان الله. ما عليش نعرف الكبورد اللي أبكتب عليه دي عام فوق عاصل جدا طيب، في حد من الناس اللي اللي موجودين معنا دلوقتي أخونا محمد الأمير مثلا أه، أه، أه، وقتك يسمح تنضم لهذه المجموعة يا حدنا الأختي مستبشرة بردك لو, لو،, لو،, لو تحبه في الشيء مشاكل يعني الناس في ناس المسكن مهام التنفيذية تانية لو وقت يسمح نتخذ معانا ماشي وقتها ما يسمحش يفش مشكلة محمد الأمير والأخته مستبشر طيب المجموعة اللي هتعمل ايه؟ برضا نشرح ممكن ربما يكون الفكرة نشاطها 100% المجموعة دي هتفرج مثلا هم مثلا عشرة كل واحد هياخد ست دروس كل واحد هياخد ست دروس طبعا الدرس نص ساعة يعني إجمالي وقت الشغل بتاعهم هيبقى حوالي ثلاث ساعات أو أربع ساعات بكتير ومدة شغل أربع خمس أيام ع في ال في ال أب أب ألم يعني ممكن كل يوم يصنع مقطع تمام فالشغل بتاعهم إن شاء الله ما هو صعب الشغل سهل بإذن الله ويسير بس أنا حاجة رأي جود الإخراج بتاعه يعني إذا إيه؟ إيه مثلا تفرج على طبعا الفرجة على يوتيوب لأن أنت في بعض المشغلات بتختلف في الوقت عن مشغلات تانية يعني ممكن أشغل أنا مثلا بريال بليار لو انت عندك برنامج جزيئي ال سي او برنامج ميديا لارك كلاسيك او الحاجات ديت بتفرق ثواني فلما تسلم بتاع المونتاج الثواني مش متظبطه بتتاهو هو في الشغل فانا اسلمه الشغل متظبط على اليوتيوب ده اللي الوقت بتاعه اكيد زي الفول وانا عند الناس كلها واحد فانت هتتفرج مثلا تبدأ مثلا تبقى تشغل المقطع هتلاقي في اول ما انت اشتغلت تلاقي مثلا ايه ال في, في اول المقطع حته متقطعتش زي مثلا سي 2 1 اللي قلناها لادي دلوقتي تكتب الدقيقه 0 0 و30 دقيقة مصد دقيقة يعني مقدمة الحلقة محتاجة في في صوت خارجي تمام انت مشيت شوية مثلا لقيت ان في صوت خارجي برا, برا اللقاء مثلا كلكت في الشارع بتاع نبيل مثلا معدي بتاع في حد من الاخوة مثلا نتكلم في في في جنب الشيخ تمام هتكتل مثلا في دقيقة واحد و40 ثانية في صوت خارجي محتاج شارع تمام؟ طيب في بعض الحلقات كان فيها مؤثرات في بعض انا هاجب الحلقات هاجب الكلام قدامكم عشان بس ايه بلو ما نسح نجيب الكلام قدامكم خلاص هتيجي تشوف مثلا طبعا الفجر ده مفصول كرومة يعني كان فيه خلفية خضراء تشاهد وتحط مكانها صورة. في بعض اللقاءات مثلاً كان فيه في الصورة دي مثلاً مش واضحة أو أو مغطية عن مكتب أو اللون بتاعها مش كويس محتاجة لون تاني أو الخلفية مكانها مش واضحة أو نشاف ان الصورة دي مش متناسة مع اللقاء. في بعض الخلفياتني مثلاً زي خلفية لقاء اول مرة صليت زي خلفية اللقاء فوق الصلاة تعبت فرحات كانت في صورة واحد بيصلي شغال فيديو وراء الشيخ هو بيكلت. هل كان متناسق مع كلام بتاع الشيخ ولا كان سابقه ولا كان متأخر عنه؟ في لقاءات تانية مثلاً زي القصة والمسلمين كان في بار بوينت بتعرض ورقه. خلاص هل بار بوينت ده الكلام المعروض عليه كان متناسق مع كلام الشيخ ولا كان سابقه ولا كان متأخر عنه؟ فده تعليق على خلفيه تمام؟ طيب وبارده لو في أي حاجة من دي فيها مشكلة قولي كان مشكلة عندي يا بالضبط تمام؟ طيب لو الصوت بتاع الشيخ نفسه مش واضح عالي واطي بيقطع طول بردك الحكاية دي طيب في بعض الدروس كان فيها مؤسرات كان في فيه كان من درس 12 أو 13 تقريبا لغير درس لـ 27 أو دروس كان فيهم خلفية مؤسرات وراء في بعض الناس تشتاكوا وقال لك المؤسرات عالية ومش هفين يركز مع الدرس هل المؤسرات صوتها عالي هل فيهم مؤسرات أصلا ولا مفيش دي أول حاجة وهل المؤسرات صوتها عالي ولا اشتواطي ولا مؤسرها ولا مش مؤسرها على صوت بتاع الشيخ طيب هل الصوت بتاع الشيخ نفسه متناسق مع الصورة ولا الصوت سابق الصورة ممكن تكون في مشكلة حاجة زي كده بس ده الكلام بتاعنا انا كاتب الكلام كله موجود اهوت هل في عندك وانت بتتفرج على المادة نفسها في حاجه لاحظتها مثلا مثلا حديث خطأ اي خطأ كلام مش مترتب مثلا حاسس ان فيه فيه مشكله الناس مش مش هتفهم الكلام دوت مثلا تكتبها بردك مع الدقه بتاعتك وفي اخر ما تخلص فرج المشهد على المقطع تكتب بقى رأي بتاعك النهائي زي رأي اللاجهة التحتيب كده المقطع ده يحتاج منتاج ولا الحاجات اللي فيه حاجات بسيطة مش محتاجة منتاج يعني مثلا صوت خارجي مثلا حاجة بسيطة مثلا كلاكسة مثلا في فمرة حاجات مش مستهلة نحن, نحن نعيد المادة من الاول خلص منتاج لان المادة عشان بس مفاهمين بس المادة عشان يعاد منتاجها تاني بتاخد 20 ساعة على الجهاز يعني في عندك وقت منتاج مثلا بتاع نص ساعة أو ساعة الربع وبعد كده بيحصل ريندر وحاجات بقى شغل بتاعهم دي مش سكت يعني بس يدخل حوارة من 18 ل 20 ساعة علشان يوقع منتاج من المقطع الواحد فعشان ناخد قرار ان احنا منتج مقطع دي يحتاج ان احنا يبقى يعني في حاجة تحتاج منتاج فعلا تمام؟ حاجة مش عايزين نعرضها في منتج ده خلاص فلي يقول بقى قرار انت المسؤول قدام مننا انك هتقول لرأيك محتاجة منتاج ولا ايش محتاجة منتاج تمام ده بالنسبة للمونتاج الناس اللي معنا في المونتاج ان وقال اسماءهم بالا تانية في حيث انها بقى أنا لسه محمد الامير واخته مستبشرة ما قالوش هيبقوا ممكن يكونوا معانا ولا لا في المونتاج فمتضر بردك رأيوهم الاسماء اللي معنا في المونتاج حاليا هي قائدة الفريق اللي هي فود توزع الشغل على الناس وهتستلم الملفات دي من الناس وتسلمها لنا هي الأخت سهير بنت فلسطين لو الأخت بردك مش مستعدة أو في عندها انشغالات تانية ممكن الأخت منها وصل لك يا رب تلأ مكانها معانا كمان في فريق غيرهم جويرية وناهد علي وأم الخليفة وأمت الله 2015 ورجاية السبات حتى الممات وروعة القرآن وعطر الفجر والرجاية رضان الله كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ناقص كمان واحد أو 2 كمان في هذا الفريق وعليكم السلام وراء الله يا محمد الأمير معانا، تمام اللغة أمت الله أم مفيش مشكلة لو في جزء فاتك هتسمعين ان شاء الله التسجيل يريد بس حد ينتخلها الكلام بتاع المونتاج يحطه قمناها عشان تشوف المهم المطلوبة منها انها معنا في فريق المونتاج فريق مراجعة المونتاج انا هتساعده تمام كده بالظبط خلاص الناس اللي معنا فريق المونتاج فريق مراجعة المونتاج الوقت مستبشرة معنا. طيب الناس اللي فيها ممتاز هل عندكم استفسار في حاجة مش واضحة في حاجة مش بينة في حاجة مش ظاهرة في حاجة محتاجة استفسار وقت مستبشرة معنا في اللي ممتاز هي تم إقتضتها. أنا منتظر الرد في حد عنده احنا أنا مستني رد محمد الأمير مستني رد رجال رضي الله مستني رد مني يوصلك يا رب هي ركت خلاص مستني رد أم الخليفة مستني رد قامة الله 2015 مستني رد سهير أخ سير بن فلسين ده خياتي الحمد لله تمام طيب الأخ سير بن فلسين حضرتك هتكوني قائدة هذا الفريق قائدة فريق المنتج لو لوقتي يسمح طبعاً لو ما يسمحش عرفينا نشوف حد ثاني وزي حضرتك ان حضرتك هتوزعي 60 مادة على الناس بنظام بقى الحجز او بنظام كل واحد ياخد 6 مواد من الاول ويسلمهم وكل واحد بقى هيرفع هيديك ملف وورد مكتوب فيه الحاجات اللي احنا قلناها دي خلاص طبعا في التسجيل هت... انا اتكلمت حوالي 10 دقايق عن هذا الموضوع ممكن تسمعيه في التسجيل مره ثانية بحيث ان يبقى المهام واضحه حضرتك ان شاء الله بص مبين بس مستعد ان شاء الله اكون اقدر في الفريق ولا في عندك انشغال وقت في هذه المرحلة انا لسه بردك منتظر راي بقية الناس راجير دون لسه ما ردتش و آه... لسه ما بردك اختنا علي لسه ما وامة الله في موهامشال لسه ما ردتش الفكرة واضحة واضحة ولا في مشكلة فيها أتمنى بس لو لو في حد من علمي حنقول لك إيه معناش حد من الفريق العلمي اللي هيراجع خل خنا أبو أحمد خالد المصري بس بقية الناس كلها الفريق العلمي كله أصلا مش موجود فلو حد بس يعرف يجيب أي حد من الأسماء الأولى دلوقتي علشان يبقى معانا الأسماء هي مش شفت الفريق راجع حب الرحمن الأعضاء أمت الرحيم لؤلؤة بإسلام رسول عند العالمين أبو الزهير أبو أحمد أبو المعاذ طيب جميل جدا جميل جدا طيب ننتقل إلى الفريق الثالث معنا الفريق الثالث هو فريق المراجع الشرعية يعني مرجع شرعي يعني خلاص بعى نعلم علماء يرجع الحاجات دياس لأ الموضوع بسيط جدا الفكرة كلها نحن هنشوف الأحاديث والآيات اللي وردت في اللقاء الأحاديث لو لو هي موجودة هنقرأ هنشوف الحديث صحيح أو مصحيح خبرك بس من حاجة عشان نبقى نحيم مع بعض السلسلة أصلا كلها تقريبا فضاء أعمال فضاء أعمال ماشي في خلاف أصلا بين العلماء على جواز الأخذ الحديث ضعيف فضاء أعمال ولا لأ مش مش هنتكلم في هذا الخلاف إحنا ب ه... مبدعين هنجوب بس في أحدي الضعيف هو ولا لو في أي حد صح الحديث الشيخ البايني الشيخ مصطفى العلوي الشيخ شعبل أرناود أي حد صح الحديث أنا كلام واضح مع مع بعض يعني مش مش هناخد مثلا الشيخ البايني مثلا هو ما رجع بتعالى دي فضائل أعمال أي حد صح الحديث الحديث عليه خلاف في نص صح ونص صحهش هن هن مشان هن... مشان هن... ننس مشان هن... مش ننتهي من من متج بتعالى نفهم يا جماعة يبقى احنا الحديث اللي هو ضعيف حديث حديث الناس كلها ضعفاء خلاص ذا هيتشال من لو في حاجة زي كده موجودة هتتشال ان شاء الله تماما من ايه هيتشال تماما من المونتاج بإذن الله تمام؟ يبقى هو هيسمع اللقاء لو في اي حديث ولا يباحث عنه ويشوفه صح صحيح ولا ضعيف ويكتب لنا مثلا في الدقيقة واحد وثلاثين ثانية الحديث الفلاني تم ذكره وده ضعيف طبعا لو في حديث صحيح مش هيقوبا يكتب كل حديث الصحيحه نعايزين فقط لغير الحاجات الضعيفة يكتب عنها ضعيفة ولا مش ضعيف خلاص تاني حاجة الآيات هل مثلا الآيات حصل خطأ سهوا في قراءتها ولا حصلش لو حصل خطأ سهوا هيكتب لنا مثلا الآية الفديئة كذا الآية كذا الآية الفلانية في خطأ فيها تمام؟ طيب بعد ما يخلص المادة كلها هيدين بقى رأي نهائي رأي لجنة التحكيم المادة دي محتاجة عادة منتاج من ناحية الشرعية ولا ألا خلاص الحاجة اللي كيهة كمان برضك انت تفرج عن المادة ربما تشوف بلحظة في صوت مثلا عالي في صوت خارجي زي بتاع المونتاج بالضبط في صوت سابق الصورة الخاسفية مش مناسبة في صوت خارجي قبل أو آخر أو في واخر حلقة تكتب لنا ملاحظاتك عشان برضك ممكن بتاع المونتاج اللي شكل نفسها عادت عليه فأحنا كل مادة تراجعت مرتين مرة من بتاع المنتج ومرة من بتاع الشرعية وبالتالي إن شاء الله بإذن الله بإذن الله تبقى المواد خارجة إن شاء الله بشكل يليق بعرضها مرة تانية بإذن الله تمام ده بالنسبة للشغل العلمي الجزئية ب... ما... أنا بسجل أنا بسجل إن شاء الله خلاص ب إحنا كجزء العلمي قلنا هيراجع رجع أي حديث هيراجع رجع أي آية لو في أي خطأ هي هي عدة تانية شاء الله بإذن الله قائدة الفريق بقى دورها انها هتوزع الشغل عن هي نفسها ممكن تشتغل هي نفسها عضو في الفريق لو نزلوا منتج هنا ساعدوا الفريق يعني ممكن تاخد هي سيلز دوس مثلا تراجعهم تاني حاجة هي هتوزع الشغل على الناس وهتستلم من الناس هتستلم الناس ملفات الوورد المكتوبة اللي كل لقاء ليه ملف وورد لوحده يعني كل واحد هيستلم منها درس يكتب باسم الدرس مثلا درس درس ال... درس ال وليكن درس رمضان ليس عاصفه سهريه خلاص ااه بس ويسلمه لنا كده المراجعه الشرعيه مثلا المراجعه الصحيه المراجعه شرعية ويسلمه لنا واحد تاني مثلا ياخد المونتاج يبقى ياخد مثلا لقاء رجب شهر البذر مراجعه المونتاج والزبونه ملف ورد الواحد ومش واحد يوم جايب لي كل الحاجات في بعضها في ملف تيكس مثلا واحد او حاجات مثلا عايزين شغل متنظم علشان ما يتعبش ناس اللي في ناس هتقعد انا انا بعد كده هاخد الحاجات دي كلها هجمع بتوع المونتاج مع بتوع الشرعيه في ملف واحد عشان ناخد رأي نهاية بقى في المادة بعد المراجعة بتاعكم رأي نهاية خالص هنمنتج هن ولا مش هنمنتج تمام؟ فكل لقاء في ملف ورد الواحده متسلمين ان شاء الله بإذن الله يعني هستلم من, بتوق... من أخت سرين مثلا ستين ملف ورد للمونتاج وهستلم الأخت براجات حب الرحمن ستين ملف ورد لمراجعة الشراية كلام واضح يا جماعة مفيش مشكلة الأخت اللقاء بإسلامي مع فريق المراجعة, المراجعة الشرعية صح كده تمام؟ اه تمام احنا بقى خلصنا خلاص دلوقتي الكلام بتاعنا كله انتهينا الحمد لله اخونا ابو مصعب انت على الخيار لو تحب تدخل معانا في اي فريق حدنا ثلاث فرق فريق السكريبتات الدعوية فريق مراجعة المونتاج فريق مراجعة الشرعية ماشي مراجعة الشرعية انت ربما اخدت فكرة عن الموضوع مبارح المراجعة الشرعية اللي هي بتاعة الحديث والآيات الحديث ولا والضعيفة والآيات فيها خطأ ولا ما يوجد خطأ لو تحب تتضم لأي فريق اعرفنا بإذن الله الأخت المصهايبة معنا فريق الاسكريبتات تتواصل مع من الأخت أمال تأخذ منها التسجيل عشان تفهم منها المهم المطلوب منها ايه بالضبط ان شاء الله طيب احنا كده خلصنا لو في اي حد قاعد معانا يحب لم يتم توزيع مهم عليه ويحب يشترك معانا يشترك يشوف الفريق اللي هو عايزه ويشترك فيه إن شاء الله لو حاضر لو في حد أه أه مشتركش يشترك لو في حد عنده استفسار يتفضل يقوله إن شاء الله يتفضل يا أخو أحمد يتفضل يقوله طرح بتاعك طبعا إن شاء الله كل التواصل الخاص بالدور بالمشروع هيكون على قسم خاص بالفريق ده الفريق بتاعنا إن شاء الله على الم... المنتدى إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب هين توصية نقطع العشتن قي أذن الله عمل في يوم مكاسب جدا. بقول حملش إن حد فينا يقولش كل يوم ويشوف إن هم برامب بإذن الله. الثلاث مجهودات المقاطع على يوتيوب ممكن ننقل مقاطع كلها على أحد المواقع الآمنة. هي بسها ولا كأن حاجة سهلة جدا على فكرة. دلوقتي لو أنت دخلت على الموقع عندنا. عبرنا عبرنا قرا في تحت في ال في روابط الإضافية مشاهدة على يوتيوب تمام هتتك عليها يفتح لك نافذة جوا الموقع بتاعنا في الفيديو تشوفه على يوتيوب من غير ما نروح على يوتيوب ولا حتى. خلاص هديك مثال هو ترابط معنا مثلا هتاك اختار كده اي درس من من هذه مجموعة خلاص ونشوف وجرب كده تدك عربه اليوتيوب في يحصل معاك ايه طيب اي فكره ثانيه يا شباب ممكن جوا كل موضوع في المنتره هتلاقي بردك اليوتيوب موجود جوا ومزده بردك إن شاء الله ده ممكن وده ممكن بس اهم حاجه بس انا عايز التايمر بتاع اليوتيوب أنا عايز التايمر بتاع اليوتيوب هو اللي يبقى حاكم لينا إن شاء الله اي استفسارات ان شاء الله بكرة بإذن الله كل مشرف فريق كل مشرف فريق لا احنا عمل من دلوقتي <تصفيق> <تصفيق> يعني دلوقتي اهوت ان شاء الله انا هسلم هسلم اول ما القسم يفتح الله هسلم لكل مشرف دروس بتاعته الدروس اصلا موجوده على الموقع اصلا فعليا الاخت بقى رجاءت حب الرحمن والاخت سيف بنت فلسطين هياخدوا ستين درس سيجمعوا الفريق بتاعهم يوزعوا عليهم الدروس ويبدأوا يشتغلوا بنفس السيستم اللي احنا عملناه بالوقت المال اخصى هتجمع الاخوات بتوعها اللي في الفريق السكريبتات هسلمهم العشرين مقطع لا، العشرين مقطع هسلمهم بعد خمس ايام في الثمانية وعشرين دول فريق مراجعة فريق عمل السكريبتات دعوية يوم الثانية وعشرين بإذن الله هنسلم المقاطع علشان نبدأ نتواصل مع الدعاودة نصور بإذن الله تمام فريق, هو فريق مضغوط. بس ان شاء الله انا شايف ان في أن في اسود موجودين جوا بإذن الله يخلصوا الشغل باسرع وقت باذن الله خلاص اسلم الاخت امال ال 20 ال 20 مقطع تصور بتاعهم انا كنت عامل لأول ثلاث مقاطع اللي بتاع الدكتور حازم شومان وبتاع الدكتور محمد الغليز بتاع الدكتور امين منير عملت لهم انا عملت التصوير والسكريبت ممكن هما يبنوا عليه يعدلوا فيه برضك الكلام يرجع عليهم بقى خلاص هما في فريق مسك الحكاية دي دلوقتي خلاص طلبي تعفّق وليذارك أنا ما زلناش نائم في أي فريق خالص لو هي تحب تنضم لأي فريق تدخل معنا بإذن الله سواء فريق السكريبتات أو المرجعة المونتاج أو مرجعة أو مرجعة شراعي طيب لو أي استفسار آخر قد ما جتينا في أي استفسار حد يكتب بإذن الله أو أو نتفضل بأي نبدأ العمل إن شاء الله طب ايه المشكلة في العدوية دي, دي لا اللي بعتلي الوقت العدوية حدثهم مشتقل الفردوس اه ماشي ما خلاص فقا احنا نباتيك معها خلص هي بقى استبعت لها ان شاء الله بإذن الله رسالة بالتسجيل هي ان شاء الله بإذن الله انا هنحط تسجيل حانا وبإذن الله في المتدع عطوله ان شاء الله كل وقت مشكلة يبعت للناس اللي معاه التسجيل ويبدأ يشتغل معهم ان شاء الله طبعا جزاكم الله خير على الحضور ان شاء الله باذن الله يتم العمل على أكمل وجه ويكون تعاون ان شاء الله تعاون مثمر بين الحضور الكرام طبعا كل واحد من الناس الحضرة حضره ليه على المتداول ليه شغله على الموقع يعني ناس ما شاء الله ربنا يكرمها وربنا يتقبل مننا جميعا شاء الله ويكون تعاوننا في هذا العمل سبب لقبوله ان شاء الله عند ربنا سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته